أربعة، استمع إلى الكلمات وصل بين المجموعتين كما في المثال كتاب، كتب قصة، قصص حكاية، حكايات رواية، روايات شاعر، شعراء كاتب، كتاب